امم ايوه جمع ايه بقى. هو بس؟ صورته دي هي صور نعم يا لبر ده اللبر الحمراء من جمع حمر ده ايه؟ حمر ولا حمر؟ صور بالتشديد تكون بتلاقي حمر نعم مش حمر حمر يعني جمع حمار دي مش حاجه حلوه يعني تبقى مالك يعني حتى لما الحمراء دي يا ما ينحمر بش من الأنعاين عشان أتنطي بليك يعني بيتك اللي شكرا اه يعني بكل أما بيش أي مطلحة خطر فنطي ايه؟ حمر النعم حمر يقمو ما ليه مطلقة الحمر حمر؟ عشان اللي بقيرها مش عارف. بس نصلح يعني نعم هي حمر النعم ايه هي حمر النعم دي بقى؟ هي أفضل العربي يعني اللي هم من الابل هو كان اغلى فنري على صدق السلام بيمثل يعني ان يهدي الله ردك رجبا ماحدا خير من ان يكون لك حمر النعم وطبعا حمر النعم كنا احنا اتكلمنا قبل في دروس الدعوه حتى لو كانت لك حمر النعم في الدنيا فده ما يسويش حاجة والمقصود المقصود ايه ان يكون لك حمر النعم في سبيل الله موضوع بقى للجهاد والصلاه لا حاجه من الثوابات يعني وكانك تصدقت او اوقف في سبيل الله أفضل أموال الدنيا خير منه أنك يهدي الله بك رجلا واحدا. المعهد ده معنى الحديث يعلاق في الحديث ده بقى بالبال أصلا الباب الكلام في فضيلة الشترال بالعلم يعلاق في الحديث بالبال إن العلم ده واحد من شروط الدعوة مش يهدي الله بك رجلا إلا لو كان يعني عندك العلم صح فيبقى الحديث دوت رغم أن هو أصيل في باب الدعوة ولكن ما ينفعش الدعوة بدون علم فمن فضل العلم انه هو داخل كمان دوة راب الدعوة طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث ده يعبره وقال القول الاول سيدنا عليه وهو يبعثه بخيضة في الجهاد يعني فالظاهر من الحديث اصل نزوله في انتقال يعني يهدي الله ورديك ورجعنا حينا يعني ما يكفر للإسلام ماشي؟ ده اصل نزول ولكن بعضه يستدل به أحياناً على المسائل البسيطة المسائل العلي يعني, يعني يهدي الله رجلاً يعني بقى رجلاً في مسائل الضهار والصلاة مثلاً فيه الخير الكثير ماشي كيف أشربوا لك؟ نكون معايا ما لنقول أي حاجة من المشربة أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعه إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا نفس طبعا كاريخ الأولام والفادث هو إزاي يدعو إلى هدى وهو ليس عالم بالهدى من الضلال هو لدمن يفعل هذا الهدى من سنة في الإسلام سنة حسن ويعرف منها سنة حسن عشان يسنها والناس يتبعوا عليها يجب بالعلم فكل الفضل الدعوة أو كل ما يذكر في فضل الدعوة لاحق بالعليم ناشين ومن جاء الى ضلال كان عليه من الاف مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم رواه مسلم ربع ال الحاجة اللي هي يعني من تبع ديا غير محدودة بعدد يعني ممكن يتبعه عشرة وممكن يتبعه ألف وممكن يتبعه مئات الآلاف ممكن اتبعوا ملايين الى يوم القيام يعني ما يبقوش مش مش عصر بس الى يوم القيام يعني بقى وشع جدا يعني مجرد مسألة واحدة تعلمها بالناس ينتفعوا بيها ويعلموها لبعض تاخد ثوبتها الى يوم القيام كما بقى لك بقى عدة مسائل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والعلماء قالوا يعني من ثلاث حالات دول نفسهم من كسبه في حياته فالصدقة الجارية هو لا أوقفه هو لا أوقفه في حياته والعلم اللي انتفع به هو الأنلفه أو علمه في حياته والولد الصالح اللي يدعو له برضو من كسبه هو في الدنيا فطبعا هو جاي بالحقيقة ده كله عشان ننبوس التمع العلم اللي انتفع به صح كده ولا والرأيين؟ مش بس آه بس هو مش هيئة وقت صدق الجريب ولا هيئة في الولد إن هو يكون صالح إلا إذا كان عالم بالنوايا بتاعته مش واحد يتجوز ويخلف يبقى الولد ده يطلع صالح وقال علم ومش اي واحد عنده فلوس يبقى انا اتصدق عشان يعمل دول نفسهم لازم يكون عنده علم ولكن طبعا هو ظاهر الحديث يعني ظاهر جدا في مساله بتاعه ايه العلم المنتفع بيه الصوره الغري دي لو حتى قالوا بعد نظره الحياه طبعا اجمع علينا اول في النور واخر هو حياته يبقى ده في صور الحديث لكن ما بقى يعني تصدق بالجهوز ان المال او طقطوقه دي يعني ja zo'n chauvinistische persoon. Dat is het woord. de mensen scharen van het park? Toen de scharen. Dat mag u In de oorzaak, als er wordt dan het een juridische term. Het is is ولو ما منفعش مع السياق المعنى الشرعي يبقى على المعنى اللغوي ما منفعش يبقى على العرف يعني مثلا واحد قاعد يقولك لك انا بصلي عشانك ده معنى بيعمل ايه بيدعي لك وما استقيم ما تستقيمش الجمله ديت بالصلاة الشرعية بس اول حاجة تطرق لذهنك لما يقول انا بصلي يبقى معناها ايه بيصلي الصالحح عشانك هنا رغم ان الصلاة معناها عند العرب قبل الإسلام ما كانش معناها دي خالص مش حاجة, حاجة تانية اللي هي الدعاء فإحنا ليه انتقلنا من المعنى الشرعي للمعنى اللغوي عشان المعنى الشرعي غير مستقيل لكن لو واحد قال أنا دلوقتي بصلي معناها بيصلي ولا بيدعي لأن الوضع الشرعي بكلمة الصلاة بقى خلاص هي الصلاة دي ما ينفعش مصرفها عن ظاهرها إلا لو كان في قرينة يعني هو قال بقى, قال بقى انا رافع ايدي وبصلي يبقى معناها قصده ايه؟ بيدعي دي القعدة طبقه هنا بقى كلمة العلم لما تأتي في الشريعة معناها العلم الشرعي. عشان تصرف لغيرها من العلوم لازم لها قرينة فممكن انت بتقول له ده قرينة ان هو العلم التاني ده بينتفع بيه فممكن تدخل تحت المسمى ولكن مش هو يعني لما كان مقصود بكلمة العلم في الحديث ايه العلم الشرعي هل يلحق بيها التاني ولا لا نقعد نضارع قريبه ممكن وممكن ماشي لكن اصل المعنى هو ايه العلم الشرعي فهمتني ان الوضع الشرعي لكلمه العلم هو كيفية الصلاة الصلاه والصوم نقل الروايات والاحاديث وهكذا ده هو كلمة العلم العلم الشرعي ماشي الحاجات الثانيه بقى تلحق بيها ولا لا حسب السياق فطبعا بما ان هنا السياق بيقول علم وينتفع به زي ما انت قلت يبقى ممكن العلم كل علم متفع بداخل في دوت هو ثابت عليه بس طبعاً على قدر النية الأصلية برضو. ماشي. أقولك. برضو يعني كان يقول إن جعلون دي صارت ال ااا مشاير يعني. في إيه؟ في دليل يعني يقول إني ال العلماء اللي من القرص أحاديثهم ااا معناه شرعية. آه. في أكتر من دليل. إحنا قلنا إن العلماء ورثت الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهانا دي ولكن ورثوا العلم هم للأنبياء ورّفوا أنهي علم الشرع ما ما ورّفوش الفيزياء والطب مقصوب كده كلمة العلم هي ايه ده واضحه صديقي لما يخشى الله من عباده العلماء العلماء اللي بيخشوا هم علماء الفيزياء أولمشتاين مثلا ولا علماء الدين علماء الدين بلد العلم الشرعي برضو يلحق بالعلم شوية شويه حاجات يعني ممكن في فشيء معين نلحق العلوم الدنيويه بالعلوم الشرعيه زي مثلا السياق ده انما انما يخشى الله من عباده العلماء ما ينفعش يتدخل فيها العلماء التانيين لان العلماء التانيين ما همش يعني ما بيخشوش ولا حاجة الا بقى لو استوفت شروط قلت الاول العلم التاني انتج خشيه بمعنى ان هو قاعد يعني يثبت نظريات كتير ومش عارف يخشوا لمعنى مبهم كان فئاية او حاجة يبقى دوت يبقى المسألة دي نفسها ممكن تلحق بالعلم الشرعي وهي اصلا ألحقك بالعلم الشرعي في المكان دوت عشان بقت حاجة شرعي يعني في الاخر استدلليها على حاجة شرعية يعني، لكن قبل الموقف ما الاستدلال على الحاجة شرعية كلها كل دوت ما انتكشي خرشي فما يلحقش بالسيادة ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ لا بس وجه يعني احنا لو قلنا ان بقى سواء مش اشتغلتش بالعلوم دي ده على اساس ان هي ما لهاش لازمه لا بس وجه يعني واحد من الصحابه قال له تعلم لغه اليهود <تصفيق> لما اليهود بداوا يشتغلوا يعني المسلمين هنخش معهم في تجارات ومش عارف ايه فقال لي مين تعلم لغه اليهود زي زي تعلمها ست ايام قراءه وكتابه ونطق وكل حاجه اقضىها ست ايام اقصد ان ست مش حتى هو أوجيهه البدد هو وجه المسلمين اللي تعلم الصناعات يعني النبي الله داود كما يأكل من عمل يده فلا توجيه المسلمين هو ما يتعلم الصناعات والحاجات دي لكن ده مش دليل على ان هو ده العلم ماشي لفظة العلم في الشريعة معناها العلم الشرعي هل ملحق بها العالم الدنيا ولا لا دي على حسب كل سيارة ماشي هل كم تنك يا دي أه؟ فين قاتل أخرى؟ يبقى هو لو علم دنيوي ينتفع به المسلمين بقدر معين وهو ناوي ده يبقى ده حاجة اللي عليها بعد ما ماته وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرضعه يعني من أول ما يخرج من بيته لوطنا يعض تاني ده كله كانه مجاهد لو قتل بشهيد ولو مات بشهيد وعن ابي امام الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العام كفضل على ادناكم فضل العالم على العابد كفضل النبي عليه اشواقه والسلام على ادنى الصحابه طبعا فضل النبي صلى الله عليه الصلاة على ادنى على افضل الصحابه مخصوص فضل كبير جدا فنزلكم على ادناه ده الفرق ما بين العالم ومش عوام المسلمين ده والعباد كثير العباد يعني العباد يعني ده مش الهوين بيتعبد بس كده كثير العباد العالم أفضل منه وطبعا ليه التفاضل الكبير ده ما بين العالم والعابد العالم أشقع الشيطان الشيطان مش معنى هو يا ماشي رواصة لتحصل من جوه الأول بقى هو أفعلها رائحة مالك بسيطة قول هتجوه لبسك مش هنا خالص؟ طيب ما تكرر برفع لي عشان هو اللي هو العلم هتجني كثير من البيات إنه هو متعدي فضل كفاء وفضل العين أيهم أخضر ده هي مسألة نظرية يعني لأنه ماتيش تعارض أبداً ما بين أتيان فرض العلم فرض العين وفرض الكفاية عشان نعرف نرجح يعني نقول إن تعمل كذا ولا كذا لازم يكونوا متعارضين فما فيش تعارض ما بين فرض العين والكفاية وما فيش حاجة آمنة بس لو فرضنا يعني ان في تعارض ما بين فرض العين وفرض الكفاية هو من الأغبياء لما أيهم مستحيل الحدود إذا أيهم افضل فرض الكفاية لأن فعاه متعدد نفسه والغير نفس الكلام في العلم العلم نفعه للماد نفسه وللغير كمان تعليمه عشان كده العالم اشعرق على الشيخوان من الف عابد انت بذلك إيش قلبك؟ مخيمت ورامت مش في الحديث يعني تلك العالم يعني تلك العالم أو تلك الحديث العالم من ذلك الحديث عشان يبقى في الـ كل قطر قطلة العلم تدخل في الحديث قطر؟ نعم ما فيش أنطرة يعني متعديها تبقى دخلته ما بيش كده طول الوقت طول خط السير منتقد وقال تحت السبعاين مساوردين يعني هو اللي هو عامل مش حاجه كده ده شرط الدخول أصلاً شرط الدخول الطريق يعني سواء كل ما يتقدم في الطريق دوت بشروط طبعا سليمة من النوايا اللي انت بتقولها يبقى هو بياخد الثوابات دي ولكن بالقدر اللي هو دخل فيه ماشي امتى بقى يدمي الثواب لما يتم العلم مش حاطط كده Minnelijk aanbieden dat de weg van Allah lang is en niet is het verplicht om te gaan naar de eind of het maar van de weg. De Bijbel, Het is je bereikt het eind van je weg het eind. لنمتع الطريق إن شاء الله ربنا يكمل لك يعني ما كنت أبغيه ماشي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته واهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصدون على معلمي الناس الخير ده تكملة نفس الحديث فضل عالم على العالم على العابد لفضل على أدناكم ثم كمل بالتوضيح كل الحاجات دي الله سبحانه وتعالى وملائكة وأهل السماوات والأرض حتى النمله في جحرها طبعا حتى النملة في جحرها هي على ان كل ما فوقها يعني يفعل نفس الفعل وحتى الحوت كمان أهل البحار لا لَيُصَلُّونَ على مُعَلِّنِي الناس الخير عشان كده هو ده بقى افضل العالم على العابد اللي كانت الحديث من العلم هي وفّره ان هو يعلم الناس الخير بس مش الخير هنا اضبط شامل يعني ما ممكن اما معلم ما تصنعهم اضبط خير برجو عمالك ما قلنا اضبطش الضابط ماشي معمالك لا انا بس قال يعني اضبط هالطبط هنا اضبط يعني هنا اضبط خارين ان انا اخدها على <تصفيق> تمام انت متعلم واحد صنعه يبقى انت علمته ايه اللي يكفي به فعمه شرابه لما متعلمه العلم متعلمه اللي يكفي به اخيره والفارق ما بينهم هو الفرق ده ولكن ده خير وده خير بكل واحد على قد صير الكامل مش مهم يا يهمت... عمد احنا بروس الحاجة التانية فخة يعني بس مهم مهم مقارنة تنبدأ يعني ما يجوش في جملة واحد فقالي الاسبوع ناس الناس لقلم المقصود هو العلم الشرق <صفيق> مش يخلص سنة من مش عارفة ثانية عارفة ما يخلو السنة أولى تأيبو كده لأبيت مثلا 3-4 من الخمسين إنما قبل السنة أولى أي عرض للمزائل دي كل الناس لأزاي يعني عظيم بقى إذنى 18 سنة حين مدارس الكليات طبعاً للمزائل الكليات دامة كلنا مش كله علم الدنيا ويكمنه علم شرع زي الدغة والدين جاء في اكيد يا دكتور انا والله خاطر عقلي عارف النوايا المفروض ناخذها في دراسه الرونه الجامعيه مثلا صيدله او طب علشان خاطر الامتحان دلوقتي فعملنا خطه ان النوايا دي ممكن تشجعنا ولا فيش ايه ده يا دكتور هو هو في لا ما يتطلبش تدخل النوايا عشان في الاخر تبتع الناس وما جواه جوا وط اكبر نية ممكن تاخدها انه نقول بالاخر فضل صفحة الباب ده بات نقول لها وانه ده بالاخر انه اي زمن طاعت نعم ولي معنا حاجة دانية زي العلم عكس العلم يعني اتجاه للمرسوها السمال منك يبقى من العلمات المكيامة والسورة الدهارة بشيء هنا الجالب مصرد الجالب ده علم كان بالدنيا بقى قلد دي كانوا يوم القيامة قله العلم الشعب يوم القيامة النصد بقى اعلم ما يكون بالدنيا وقالي ما يكون بالدين بقى مصرور هنا العلم الشعب شرطه. فالجالب دي شوني ده فين انت بقى اللي فتا يقول اه يا هو كده كده مرات انهي جوادكم مش وفي أنا <سؤال> أنا أتعلم للشباديين بس على كده أصول لك وليه يا بس وكما أعلموا ليه نبيه رشو صامة للتعلم العلم قبل الضان مين لا مش إنه بدا رحيم صحابيه قبل الضان مين صاروه الضان دول مين الذين لا يعلمون فيسألون لغير العلم فذا أمره حتى ولو كان دي كونية تعلم قبل أن يموت العلماء وتصلوا إلى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة يا لقد ذا بالبهم يا قابل يا يدخلك الجنة هذه أقول ما أقول الفايدة ثاني فايدة نعم بشه الحديث منو حاجة من الأزهار خلاص <سخن> حتى كل اللي هو يعني هم تكلموا عنهم من طب ممكن طب لا نيش بعد يطلع خطاب الله إيه كده مثلًا يشبع وصلت العلم يعني يعني علم عند أرسل يعني يعني انت نعم الشرافة أصلا طلب العلم يعني يعني العلم والمعارفة عموما ديها لذة ومعنم سنبية وكل ما يأخذ منها شوية يستدرد ان يأخذ أكتر ودي حاجة مستحسنة يعني كما ربنا عز وجل الوضع فاحتنقص البشر انو عالما بيقع بعد ما رفت معلومة ايه وضمانة التنور تحس ان انت يعني وضع أحسن بنافلك طب ما عمك جننهم في ان انت تدخل في صعوبه العلم عشان اللذه اللي انت بتجيدها دي تفهمين؟ هو العلم ده مربوط بشهوه شهوه هو البشر ان هو يبقى عاج الواحد بينزل من بطن امه أي عارف اي حاجه خالص صح لا تعلمون شيء وبعد كده بقى يبدا يتعلم وكل ما يتعلم يبقى نفسه حل مصر ان بقى صاحب الفطره الوعه ما عايز بقى يقعد في البيت, في البيت, في البيت, في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عليه وسلم عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقيهم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فصلنا قوله عن أبي هريرة مثله وزاد يعني قال نفس الكلام وزاد عليه بكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما عبد الله بأفضل فقه في الدين أفضل عبادة هي في الدين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 gaan we het over de verschillen hebben tussen de verschillen tussen de verschillen tussen de verschillen tussen de verschillen tussen de verschillen tussen de de verschillen tussen de verschillen tussen de verschillen tussen de verschillen de verschillen tussen de verschillen tussen de verschillen de verschillen tussen de verschillen de de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 وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لقضع اجنحتها لطالب العلم رضاء وإن العالم, ليس وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى حيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان انبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داوود الترمذي وغيره عن ابي هريره احاديث كثيرة وفيما اشار ما إليه لفاهية عن السلف أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر لكن نذكر منها إلى غيرها ولكن علي رضي الله عنه كفى بالعلم ان أن هذا من لا يحسنه ولا أفرح إذا وكفى بالجهل زمن ان يكون هذا المسجد هو ان يكون بالجهل المسجد أن ان يكون من هو ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو في <تصفيق> وعن في رضي شيء. الله عنه تعلم العلم فان تعلم تعلمه لله خشية. التعلم يمتخ الخشية. شرح الآية مسؤولي. وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقه. كل واحد من الأفعال ذي هو اختار الصفة. الاغلب عليها وإن كان كلهم فيها الثواب وفيهم الخشية وفيهم الجهاد وفيهم يعني البذل بيكون أكثر في التعلم وفي التعليم التعلم في يكون في التعلم في المصلح بالجهاد البذل أشبه منه بالصدقه صح زي إنفاق المال كذا إنفاق العلم فشبهه بالصدق وتعلم العلم زي ما تقول في الخشية فشلوا كذا وكذا ماشي als je je de je de de إما أن يبذلوا لمستحقه يعني فكده تبقى تتشابه مع اللي قبلها فعاقين هم من لا يعلموا أو بذلقوا بأهله يعني إرجاع كل مسألة بأهلها يعني إنت لما تتعلم من فلان حاجة وما تيجي طل تنقل دي تقول تقولت عنها فعلنتها من فلان ما تنسوش الموضوع ليك يعني ماشي. وقال أبو مسلم الخولاني مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خافيت عليهم تحيّعوه فالعلماء شبه النجوم يهدوا الناس لو كانوا موجودين ولو اختهوا الناس تتحير من غيرهم وعن وهب بن المنبّة قال من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا يعني إن كان صاحب العلم ده ما لهش يعني شرف في الدنيا يشرف بالعلم والعز وإن كان مهينا wat de in geen knappen op zich, wat de in geen knappen de papieren, wat de in een knappen de papieren, de in de de لا يستطيع أن يسلم من العقل ويسلم من الناس أنا شو ما نحن نتدرسش هي مذل العرماية على أنها يعمل النصوص من تبرك بها بسيزة الإيمانة ويحدة وعن الفضائل ابن عياد قال عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات وقال غيره ألاكش يستغفر الطالب العلم كل شيء ففهكذا المنزلة ما فيش منزلة زي كده لو كان طالب العلم يستغفر دي كل شيء ما فيش حاجة زي كده ابدا وقيد العالم كالعين العذبة مفعولها دائم، وقيد العالم كالسراج من مر ديه اختبس من غير حتى ما يدري يعني النور يعني اللبض هو مولع كده وانت معدي تهتدي بيها حتى لو أنت مش قاصل تهتدي بيها حتى لو مش قصر. فقيل العلم حرصك وأنت تحرص المال وهو أدفع عنك وأنت تدفع عن المال فقيل العلم حياة القلوب من الجهر ومصباح البصائر في الظلم بي تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار والتفكير فيه ومدارسته ترجح على الصلاة تفكير في العلم ودارست العلم ترجح على الصلاة ترمى مصد النابلة وصاحبه مبجل مكرم وقيل مثل العالم مثل الحمّة تأتيها البعداء ويتركها من أقرباء بعد الصدرين يقول يعني قول أهل اللغة الحمة بفتح الحاء عين ماء حارة يستشفى بالتسالكي يعني نتفرض أن هي شبه العين على البعداء على الحراء أي حاجة عينها يمتقع بيها يأتيها البعداء ويتركها لأقرباء ظهر من, من أيامهم وهم عارفين كيفية مثلنا الشيخ البعيس الرباء التعامل هل تعرفين المعقول لديه؟ لديهم عصرين ما يحسوش بيه والعلم ولا يحبرونه والكلام ده والناس يجيب أن يستفرون فبينما هي كذلك إضغار ماؤها وقد انتفع بها أو انتفع بها وبقي قوم يتفكنون اي يتندمون يعني طول الناس تستفيد منها الغيب ما تنتهي أو ويقول الناس كده بقى يندموا ما ليه ما العلم وهو حي وقال الشحريه رحمه الله يمكن اقول هذه الكلمه بعد كلام الشحريه طلب العلم افضل من الصلات النافله وقال ليس بعد الفرائض افضل من طلب العلم وقال من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم بيكم أراد الدنيا فعليه بالعلم we kunnen het niet anders doen dan is niet anders مش على الكلمة ولا بيقول إنها ما في الزمن ولا حاجة إنه قولت المفتوضح من تطبق إندي الصاحب هو اللي يحب العلم بس إتنا ما يحبش العلم سبق مني يعني هوش خير أصلا لا خير فيه فلا لكم بينك وبينه مودة وراسط أصلا معيك وراسط أصلا وبيعطوا العلم بيحب العلم يا بالنفس ده بديبه وبيحب القذب يعني رصاها لنبوها هو ناهي من طلب العلم وتدريبه ودراسة العلم في نقله وجمع دعو إليه له إشتغال بالموضوع بأي جنب يعني وقال العلم مروءة من لا مروءة له. وقال إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي فمن هم الأولياء؟ الفقهاء العاملون. شفع كل ذل خال شفع. الحمد الله من أبو العلم أفضل من صوتنا في الغد بك عنه وقال ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء وقال من تعلم العلم عظم قيمته ومن نظر في الفقه نبل قدره ومن نظر في اللغة رق طبعه فهمنا الله شكرا تعلمنا القرآن عرض قيمته إنه يبقى يتعلم أفضل أو أقيم الأمور في الدنيا اللي هو وهو يتفرع عنه كل العلم تقريبا. النظر بالفقه نبل قدره ارتفع قدره معالك المسائل والخلافات ويعرف و يعرف الناس في امورهم الشرعية هو النظر في اللغة طبعه عشان يتعلم من الأداب والبلاغ أو يعرف يعني يحسن كلامه ينتب ليه للطفقة ومن نظرة في الحساب جاغب رأيه ومن كتب الحديث قوية حجته اليوم أحمد بيقول ايه؟ من كثر علمه بالأخبار قل احياده للقياس امتى الواحد يحتاج للقياس؟ لو مش عارف نص بالمسألة دي ممكن يكون في نص بس بالصوم مش عارفه فليوم أحمد بيقول بها اللي يعرف النصوص كتير في الحديث تقوى حجته فما يحتاجش يقيس خلاص يعني هو عارف أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في الموضوع لازم علينا العمل. لازم علينا العمل. أصح؟ هذا اللي بس هو من غير العلم هو لازم على العلم العمل، بس من غير العلم مش هيأتي العمل. ولو هذا يبقى غير مطلوب ما مطابق للعلم لكن لو هذا العلم بس، ما إحنا قلنا بقى تحذير من تعلم العلم بغير عمل هالبدينا. ومن لم يصل نفسه ولم ينفعه علمه. Laten we de dat niet meer weten wat is de reden niet meer weten wat er is de reden dat de mensen niet meer weten wat is de reden dat de mensen niet meer weten wat is niet meer weten wat is niet meer weten wat niet ولكن أهانوه فهانوا هم نفسهم أهل العلم هانوا على الناس لما أهانوا علمهم يعني ودنسوا, ودنسوا محياه بالأطماع يعني دنسوا العلم بالطمع بالدنيا يعني فارغ العلم عشان الدنيا فدنسوا بذلك العلم بالأطماع حتى تجه هما العلم كشر منهم يعني زي منهم فالإنسان لو صنع العلم صنعه العلم ولو اضناءنا نحن يعظم في نفوس الناس ولكن من تضر إهمالنا ليه وعدم بعضنا للعلم بقى العلم ده اخر حاجه الناس تنظر إليه مش مهم ما بقاش مهم في نفوس الناس لأنه هو ما بقاش مهم عندنا الاول وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض اللي صحيح قال عقبه بن عامر رضي الله عنه تعلم العلم تعلمه قبل الضامن قال البخاري يعني الذين يتكلمون لفظا ومعناه تعلموا العلم من اهلهم المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل من نفوسهم وظنونهم التي ليستها مستند صاي ده مش راكع عامل يقول لفظ يعني هو مش بينقل جالسه بينقل بس لا هو راي بيصنط بقى ويطلع شروحه وحاجات كده وهو مش دايع ولا بيصنط رجع بقى للنواية اللي انت عايز تقولها اللي النواية بقى في خور العلم الدنياوي في المزاكرة ده شخور العلم الدنيوي خلناها كده في, في المزاكرة اول عدة من خلاص انا تلبتنا به رصبا عننا يعني انت بقى لك 16 سنة بتتعلم ودخلت كلها معينة ومن اللي اتخرج خلاص فإهمال التخصص ده بعد السنين دي كلها مضيع الأعمار اللي فاتت دي كلها فده مش من حكمة التفارق والتخصص مهم من أمور من إنتجاهات كثيرة وإننا إحنا محتاجين التخصص ده خلاص رصب ده ما إحنا بيه يبقى إحنا محتاجين نخطنيتنا يعني والانشغال بفرض كفاية ومنفروض كفاية المسلمين عليه ثواب كبير وإنت مش فرض تنشغل فيه وتسد مكانه إلا لو مطقن فيه، فيبقى المذاكرة في البداية أصلاً مهمة عشان موضوع الإتقال ده المسألة اللي بعدها أنه هو الافتساب. طريق الاتساب الطريق الاتساب دلوقتي مبني على العلم ده وطريق الاتساب في تبحياتك الدينوية مبني على اللي انت هتدرسك في الكلية وهو على المكان انت فيه مبني على تأديرك وهمك حاجات شبك كده وأهم منهم كلهم عشان بوكوا أمك من يلعنوش اليوم انت في الديانة فيه أقول لك يا ريكو تروح الجامع وبوزوك ويسوف تتعلم العلم الشارع طيب بقى شرطة تقريباً للتعلم العلم الشارعين إن أنك تنجح جداً دينك ففيه بير وفيه جسد للمال اللي هو أن يقوم الحياة وفيه سد لبعض فروض شفاياة المسلمين وكل الحاجات ديات يعني مفروض يكون النية فيها ومحفزة يعني قوي أوه. أوه. موضوع الدعوه بالالحكايه ديت مفيد يعني بس مش كل مش كل الحالات يعني يعني مثلا بيقول ال... انا هاقو بالالمال الكتير عشان الناس لما تشوف المتدين اغنياء بيقبلوا على الدين مش معي ما أرد أيام أو لمن يطلبه ومن لا يطلبه لكن اللي يطلب بقى يعني العلم من دنيوي كعلم نهائي يبقى في حاجة هو متقنها جدا وما بيتنهش غيره مثلا أو هو من الناس القليل اللي يتقنوها أو الكلام ده يؤثر كتير على الدعوة يعني ده هيك اتجاه صحيح إنما لازم أبقى من أغني عشرة في العالم عشان يبقى مش عارف. اه طبعا العلم بقى الموضوع فيه يعني الكلام اللي بتقوله ده اتعلم كويس مجال الفلاني ده عشان يبقى فيه المتدين اصلا اللي يعرفوه يمكن نحتاجه فيهم الايام او ان الناس كمان اللي في المجال ده او المتعلقين بيه او اللي بيعملوا فيه يبقوا حاسين ان المتدين ما مهملين يعني بيدخلوا في مكان ما يبقاش كده صعيبه كده يضرب ايه اللي بكره كشرا الموضوع ده او هو هو مذكرني يوم شالني انا اصلا كان بيقول ما هو طبعا هو كان وقادر على تقدير معين واقصى وجرع اقل منه اا يعني هو قدراته العقلية، ووقته، وتفرّده، يجيب لتقديل فلاني، وهو ما جابوش عشان بس الكسل، ده مفرط في واحد من الواجبات اللي عليه تمام؟ يبقى هو الموضوع ربطه الكسل، انت فرّدت؟ ولا هو ده انت بتقدر تعمله؟ ممكن ت... انت بتقدر تعمل أكثر من كده بس انت منشالك بواجبات تانية مثلا، فانقص التقديل شوية، ده ممكن يعني يغطفر، إلا طبعا لو كان ترجيحك ما سليم يعني مثلاً إيه؟ واحد فضل الآية من امتحانات مشغل انشغال تام بالأمور الثانية غير المذاكره حتى ولو كانت العلوم الشرعية يعني لدرجة المصيغة مثلاً أخوة كان منشغل بواجبات تانية لدرجة ما معرفش يذاكر بس ده مش ترجيح سليم ده برضو قاسم لأي ترجيحك مش صح تمام؟ فضلاً بقى أن هو كان من قاة فاضي كل حاجة ومذاكرش كبر دماغه يعني ده برضه الضريعة يعني ما اقتاش بالواجب اللي هو ما تخطيه. نحن هو فرض كفاية. فرض كفاية ده معناه من التأريك وآس. نخلص احنا مجموعة من الناس متلبسين بفرض الكفاية في الهندسة. لو قال له عن كده عن العادل دوت القول ما تقل. طيب وهم برضو من البيب قوله. ماشي. او يا صن. ما بتأكده لعلمه هو لسه عنده أمرض من أهراض مثلاً زي نتوفه كده داي زاود اللي نتوفي عنه نا ايضاً؟ ما مقولة مش كم درس كده ونحن تعلمنا العلم اللي غير لله فأبأ أن يكون إلا لله العلم يحسن النوايا في الإنسان لو كان حتى غير صحيح النية من أحد أذاب العالم اللي هتيج بعد شوية إن هو لا يقرض من طلبته من يشوك في نيته إن لو شاف إن واحد يعني بيطلب العلم ده عشان الدنيا أو عشان دين بس مش قوي أو أي, أي حاجة من حالات دي يسيبه يطلب العلم ويصلح له حريقه ده ويصلح له نواياه فهو العلم مصلح للنوايا غير بيحترفها ده نبدأ في الرجل الثانيه أنا وضعت ده وده عشان يعني إيه إنه يتتحمسه شوية العشر من زماع كودها من محمد وراهين نعم هو يفهم. حلو. ما ما ما أفضل من. احنا من الاول من الوقت على اهل الحل والعقد او من كل مجموعه من الناس انهم يركزوا هو احنا هنطلع الناس ايه يعني المفروض الناس تفكر فيما يصبح دنياهم ودينهم احنا لازم بعض الناس نوجهها لكل تخصص يبقى في حاجات مقروكه اصلا من التخصصات الشرعيه احنا لم نواجهش لها حد فممكن حد من المفروض يعني يتوجه من البداية وانا تخصص في العلم الشرام قاله لو نبر واحد في الفقه اكتب ايه المسألة دي؟ لو واحد نبر في الفقه هل يجب عليه الاستمرار؟ ولا لا بعض العلماء قال يجب عليه الاستمرار يعني انفعس يسيبه ويروح بلوحجة تنية خلاص يندر ان نلاقي زيه تاني بمتنين واحد من البداية المفروض يكون فيه ناس النوابخ من الناس نوجههم لخدمة العلوم الدنياوية الاجدينية مش عكس نحن دلوقتي اللي يدخلون العلوم الدينيه ال ال ال ال الضايع الترضي ومطيحة كلمت مين دي مين؟ مين؟ شيء لا وكانت حد المتعر أزد شخو الله الله إلا ظلمني عم ظلمني عم كان الشرع المكردية ومطيحة ومعكرة السار يعني الواحد يبقى عنده 5 6 كده يجي واحد بقى ايه يعني شيء متخلف عقليا يقول ده بقى تعرف بنا يبقى بقى يظهر ويتعلم علمه المقصود يقول لك الاحداث ده مش حاجة تقريبا يعني هو كده تلقيف قالكوها عشان يعني يحسسونا ان التخصصات ديت ليها علاقه يعني وطبعاً لو يعني في حاجة كده مش يفهمها إلا اللي جمع ما بين العلم الشرعي والتخصص ده يعني لكن واحد بس شرعي ما يفهمش لو فيه إعجاز في اتجاه الطب مثلا أو في اتجاه الفلك أو كده مش يفهمه بمجرد العلم الشرعي بس يوم هي واش حاجة مهمة قوي في العلم يعني ما هو حاجة للعلم كده زماننا زمانة ما الناس دي محر بغضر صلوها عايزين معنية القرآن دي يبقى كل حاجة احنا في المعاينه عشان تاخد المسؤليه ده مرتبط عنده ده شهور ما جابش شهور حتى شهرين لو ترى تخصصك ده الشرعي شرعي ودنيا مش هتبقى بدرجة ما يقدرش ما ده أفضل حاجة لو نبغ فيه ما تحولوش على التخصص ده ونبغه ده هيبان بدري هيبان 87 ولا حاجة ولو سد يعني فرض في الموضوع ده أفضل من يسد غيره في أي فرع تاني فلو لقينا كده يبقى زي الحمد لله اشتغل انت وهو يطلع خلاص Mooi, ik ga... Ik heb is een... Ik heb nog een... Ik